النشرة الإخبارية النشره الاخباريه في سبيل الله خضنا حروبات نصطليها اليوم شبانا وشبابا ننحر الكفر ونجتث البلايا لا تجل ونستل القلوب إننا لله قصرنا جنودا جنود هبة لله قد حقت وجوبا إننا لله قصرنا جنودا جنود هبة لله قد حقت وجوبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة الخامس عشر من ذي الحجة لسنة ألف وأربع وأربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: مقتل وجرح أربعة عناصر من الحشدين العشائري والرافضي المرتدين في كركوك وديالا اغتيال عنصر من قوات مكافحة الإرهاب المرتدين في عدن البداية من ولاية العراق مقتل وجرح أربعة عناصر من الحشدين العشائري والرافضي المرتدين في كركوك وديالا من كركوك بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس تجمعا لعناصر من الحشد العشائري المرتد في قرية البرغالية بالحويجة بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر ولله الحمد وفي ديالا بفضل الله تعالى استهدف جنود الخلافة ثكنة للحشد الرافضي المرتد في منطقة عليا وغرب خانقين بسلاح القنص ما أدى لهلاك مرتد وإصابة آخر ولله الحمد والمنه وفي صلاح الدين بتوفيق من الله تعالى استهدف جنود خلافة جرافة للشرطة الاتحادية المرتدة في منطقة القادريه شمال غرب سامراء أول أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعتابها ولله الحمد والمنه ننتقل إلى ولاية اليمن. من عدن أبيان اغتيال عنصر من قوات مكافحة الإرهاب المرتدين في عدن بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة أحد مرتدي قوات مكافحة الإرهاب بمنطقة المنصورة في عدن بسلاح الرشاش كاتم ما أدى لهلاكه ولله الحمد على توفيقه وعلى صعيد آخر نشر المكتب الإعلامي صورا لتصفية عنصر من قوات مكافحة الإرهاب المرتدين يدعى محمد رمسيس بمنطقة المنصورة في عدن ولله الحمد وإلى ولاية غرب إفريقيا بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة موقع للجيش التشادي المرتد في بلدة ليتلي في منطقة بحيرة تشاد بقذيفة هاون وكانت الإصابة محققة ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية خراسان بفضل الله تعالى نشر المكتب الإعلامي صورا لتصفية جاسوس للحكومة الإيرانية المرتدة في ننجرهار كما نشر أيضا صورا لتصفية جاسوس للاستخبارات الباكستانية المرتدة في ننجرهار ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين مقتل وجرح أربعة عناصر من الحشتين العشائري والرافضي المرتدين في كركوك وديالا اغتيال عنصر من قوات مكافحة الإرهاب المرتدين في عدن وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> فاحصدوا ما قد زرعتم من شرور والشرب الويلات كوبا ثم كوبا يا بني الإسلام عاد الدين يعنو مثل ما كان سراجا لن يغيب يا بني الإسلام عاد الدين يعنو مثل ما كان سراجا لن يغيبا نحن لله وبالله اعتصمنا واستعدنا الحق والعز المهيبا نحن لله وبالله اعتصمنا, اعتصمنا واستعدنا الحق والعز المهيبا ما ذنانا الروع عن نيل الأماني ورب زاد نفح الأزم طيبا في سبيل الله قضناها حروبا نصطليها اليوم شبانا وشيبا ننحر الكفر ونجتث البلايا نعاتل الهام ونستل القلوبا إننا لله قصرنا جنوداً جنود هبة لله قد حقت وجوبا إننا لله قصرنا جنوداً جنود هبة لله قد حقت وجبات